هادار غدار غدار زهر و دلتي زلت زلت زلت وحد وفنتي غدار غدار عدار زهر و دلتي صلت وحده وفنتيل اعراض دي على هذا السفار وحتن الاهل شي ام الفخار دي الاعراض على هذا السفر وحتن الاهل شي ام اهل الفخار والعلي اقلهم بحاله خطار والعليل غدار غدار غدار دهر وذليتي غدار غدار غدار دهر وذليتي صليت صليت صليت وحده فانتي عشت ما بين الأمال يهل الوفاة لا خبر لا طارش منكم عشق ما بين الأمل يهل الوفاق لخبر الأطار شلم لفاق ما ظن العلتي أخصال شفاق ما ظن العلتي أخصال شفاق ما بين ما بين ما بين هم وعلتي غدار غدار دهر وديتي دهر قدان كثر دهر وديتي والله والله وحده وفنتين اي حلوه ما تنوصف قلبي بالوته جرح فرقتكم ايش العلته الو ما تنوصف قلبي بالوته وجرح فرقتكم اشمال العلته وقدرت تترادى فلأجلكم دقته وقدرت تترادى فلأجلكم دقته واش حال واش حال واش حال قلبك ضربتي هدار هدار دهر دنيتي غدار غدار دار دهر وديتي ظليت ظليت ظليت وحده فنتي يا هلي ما من وانت القلوب والمدامع جمر على الوجه نتصوق يا هلي ما هجع من وانت القلوب والمدامع جمر على الوجه نتصوق بالمشي توعين تربع للدروب من ليش تو عين تربع الدروا وشلون وشلون وشلون تنشف دمعتي قدار قدار قدار دهرو دنيتي قدار قدار قدار دهرو دنيتي وحد فنتين ينجي للهمل وتجون من الغياق أعتبوا ما أظن ينفعن العتاق ينجي للهمل وتجون من الغياق يلحدى بضعونكم حد المصاب يلحدى بضعونكم حد المصاب من سار من سار من سار زيد لوعتي قدار قدار قدار دهرو دنيتي قدار قدار قدار دهرو دنيتي والله والله والله وحد ما أظن يرجع أضع عنكم يا الأهل أيست منكم وضيحت الأمل ما أظن يرجع أضع عنكم يا الأهل سلمت أمر لعد أمر الأجل سلمت أمر لعد أمر الأجل لله لله لله, لله أمر حالتي غدار بصوت الرادود الحسيني مول احمد الزيرجاوي كلمات سماحة السيد محمد الصافي كان على الاخراج والهندسه الصوتية وردان المياحي